هدي القرآن ينادينا يا غسل وروحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن هدي القرآن ينادينا يا غسل وروحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن آيات القرآن تنادي بحروف أبلغها الهادي خير البشرية علمها هدي القرآن قرآني يا سر حياتي صدق سكت المصح فأتعلم فوجدت الإعجاز تكلم فبكيت بدمعي أنهارا هدي القرآن فأنا المشتاق لجماله لبلاغة حرفه وكماله ظلين اكمل مكتوبن مكتوبن مكتوبن مكتوب في لوح محفوظ As-salamu alaikum If you like my new video, Hadiyu quran Please don't forget, like, comment, share And don't forget, to subscribe to our channels To reach all news as alaikum